فواري رمي فضة قدرها تقديرا ويصفون فيها كأسا كان مزادها ذن جبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويقف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا مفسرا وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهَا مَن رَّأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آلِهَتِهِمْ صُنْعًا دُسِمَ قُدُرًا وَاسْتَبْرَقًا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُم سَرَابًا قَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَتْ عِبَادَتُكُمْ مَشْكُورَةً إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا تَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتَعْمِنُهُمْ آتِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَفِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَثْقَالَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا مَكَانَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدفل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما